في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وجنات مِنْ أعناب وزرعوا نخيل صنوان وغير صنوان يصب ما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 الذين كفروا بربهم وأولئك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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ